بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غتاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 بي فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا ذُكِرَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وموسى